والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَقُلْ قَدْ إِنَّ السَّنَ نُضِيفَ قُلْ إِنَّ السَّنَ نُضِيفَ يَا أيها الذين آمنوا لا اموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا تكون تجارة عن تراض منكم لا تحقلوا أنوالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنَهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ياري نصيب لن مكتسب وللسائر نصيب منك تسب واسال الله من فضله اسال الله فضله إن الله كان بكل شيء عليما الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مغالي مما ترك الوالدان والأفربون ولكل جعلنا مغالي مما ترك الوالدان والأفربون وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ